العمر يوم فالتحيا مخلدا ذكرى سعيدا قل للمحبة بسم الله وابدأ سعادة جديدة كالغيف كن أملاً وجد من دون مقياس سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس قم إن قلوب الناس يرد الناس, الناس كن سبباً لتحيي قلب البطمان، فكلنا كالغيث للغيث.